سبكت كتاب, الله. سبكت كتاب الله آية الكرسي الحارقة الصاعقة على كل شيطان ظالم بصوت القارئ عبد الكريم أحلى بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو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 وَسِعَ كُرُوسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 وَسِعَ كُرُوسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 لا إِلَّا إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء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 لا يحده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء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 وَسِعَ كُرُوسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا rozumienia się z dziećmi i z dziećmi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 وَسِعَ كُرُوسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 وَسِعَ كُرُوسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ